ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضاة فخلقنا المضاة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا, ما سمعنا بهذا في إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنعي الفلك بأعيننا ووحينا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ سَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِمْ قَوْلٌ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 وَقُر رَبِّ أَزِللِمُزَلَم مُبارََكَ وَأَنْ تَخَيرُ المُزِلين إِ فِي ذَلِكَ لآياتاتِ وَإِنكَُْا لَ مُبَتَلين ثَُّ أَن شَعْنَ مِن بَعدِهِمْ قَرًا آخَرين.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 وكلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أخاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثَُّ أَرْسََّامُ سَاوَأَخَهُهَ رونَ بِآياتِنَا وَسُنطَانٍِ مُبِين إِ فِرعَونَ وَمَ لائِهِ فَسْتَكْبَرُوا وَكَانوا قَوْمًا عَين فَقالَاوا أَنُؤْمِنْهُ لِبَ شَرَيينِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُون.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 وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم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 والَّذينكُمْ بِآياتاتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُون والَّذينَكُمْ مِرَبِّهِم لا يُشكُون والَّذينَ يُؤْتُونَ مَا آتَ وَقُلوبُغُم وَجِلَ وَقُلوبُهُم وَجَِةٌ أَنهُم إلَ رَبِِّمْ راجعون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 ح إذَا أَخَلنَ مُْرَفهِم بِالْعَذاَ بِإِذَاهُم يَجَرُون حتىََّ إِذَا أَخَلنَ مُرَفهِم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 وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ عَمِينَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا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 عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ أَمَّا تُرِيَنَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاءَنَا أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 رَزْخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ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 وَمَنْ خَففَّتْ مَوزينُوا فَأول إِكَ الذيَّذينَ خَصِرُ أَمُسَوُم فَأولَاائِكََّينَ خَصِرُ أَُسَهُمْ فيِي جَغَنَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بها قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما ضالين ربنا اخرجنا منا فانعدنا فانظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق عباد يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا خير الراحمين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 إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ إِنِّي بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العابدين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ